الصدر عليه قائلا الصادق والسلف الكثيره طلبنا ان نرد الحديث في صوت ان بعض من اوضاع الحديث الله خير هذه ابي عبد الله الله عليه وسلم تشرف جمهوره بثالثها في التقديرات كذلك هذا هو على الاشتباه غير بأن التأثير مننا لن يخضر أول محاضرات إذا كان الأفره هنا بينما هو كتاب الدكتور عبد عبداللهي بالتحقان الدكتور أحمول التحقان كتاب تأثير المصطلح الحديث تأثير المصطلح الحديث هو اسمه على المسمعه فين هو تأثير كنا وقفنا عند التعليقات في صحيح فينا سيحن أو أول أول كل حط الحط على كثفة كل حط التعطي على الارض تهدل <تحدث> <تحدث> من الهنوب والتبشار بعدين تهتله جانس ولا نهضم نهضم نعلم ما ياخذ هو الماء ليس يتمن له ولكن فعل سبحانه تعالى قبل ما نتعرف للمعلقات في الصحيحين يحسن من أن يتعرف على الحديث المعلق ما هو احنا نتكلم عن الحديث المعلق أو نسمع الحديث المعلق. طيب اذا كنا نتكلم عن حكمه الحكم نتعرف عليه هو الأول. شو رأيكم؟ عشان نتعرف على بعرض الحكم نتعرف الحكم معلوم لنا. لا الحكم شيء مجهول. كالطيء في الهراء والثمن في في الماء يتعذره الحديث المعلق هو ما ثقت من مدى اثناده من جهة المصنف راو فاكثر حتى لو سقط الاسناد كله الى الصحابي. هو ما سقط من اثناده من جهة المصنف راو فاكثر حتى لو سقط الاسناد كله الى التابعية او للصحابي. او حتى الى رسول الله. صلى الله كان يقول البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل البخاري أدرك النبي صلى كان يقول البخاري قال أبو بكر. هل أبو بكر كان يقول البخاري قال سعيد المسجد. هل كان يقول البخاري قال طعيم. كان يقول البخاري قال حفظ بن سائباً هل أدرك؟ لم يدرك نعم يقول لم يدرك كان يقول البخاري قال عشان بن عفار هل أدرك؟ نعم هل أدرك؟ نعم نعم لنهو أدرك عشان بن عفار وكان المشيخ هل أدرك هل فالتعريق <تصفيق> <تصفيق> النسق المصدف وإذا كان قلت لك إيه؟ هو أن نسقط راوم أكثر من نبدأ الإثنان إحنا كنتنا في كده في الحاليس الغريب والدعيين إن نبدأ الإثنان هو رافض قدمين الصحاوش فأنا هنا ولا مشاهدة بالصراح أن أقول لك أن نسقط راوم أكثر من مدى من جهة مين؟ فكلمة من جهة المصنف يتقيد بعدها ومدى من الجهة الأخرى ولا لا؟ لما تيجي ديك إذا الحرب هنا وتيجي من القيزة تقول بسم الله لأول الطريق مش كماته؟ وفي ناس من العرب بسم الله لأول إيه؟ دا ما بدأه دا من جهة الشرق والغرب أو الشرق والجرق فلا ما شحف أبو لما أقولك من جهة المصنف أبو لما من مبدأ الاسنان واسكت يعني معروف ان هو طبخ للصحابة لكن لو طلقت لك من مبدأ السند من جهة المصنف تعرف ان هو ايه؟ ان هو شيخ المصنف او شيخ وشيخ شيخ او شيخ شيخ شيخ وهو الاسنان كله كان ما قلت لك قال البخاري قال صلى. الله هقول ان هذا الاسنان معلق معلق يعني ايه؟ يعني فيش اتصال بين المصادر وبين القاعي وبين اللي يقول عنه هذا الكلام وبين اللي يقول عنه هذا الكلام ذي التحليل ذي التعليق في الحوار كذا ذي التحليل لما تغير حمامة في العين بينك وبين اتصال هي داخل لكننا على طرف وانيا بينك وبين اتصال فيقول هذا تحليل وقال هذا كانت انه لا تكون بينك وبين ما تطلب اتصالا او بينك وبين ما ترويد اتصال كده كان التحقيق ولا بد ان يكون لا بد ان يكون الصفث من جانب المصرف لان اوليه يكون الصفث من جانب المصرف المصرف كان يعد ذلك تحليلا وندنا انا شيئا انقطاعا في غاله غير ذلك. نعلق ان انا لأمر قال عمر ابن عبدالعزيز لا تعليق مش تعليق طبعا. عمر قال مش فعاش لكن انا لكود لك عمر وانا ما اسمع منهم فهذا تعليق لماذا؟ لان انا حذفت شيخي انا حذفت ايه؟ شيخي انا محذوك من الاسنال فكل من حذف شيخه وما على اللي عدد ايه؟ نقوم بان عجالي. المخاري المسلم على يمع رحمه الله تعالى قد روى الحديث الاحديث المعلقة في صحيحه. البخاري اكثر من هذه المعلقة. يعني رواها بكثرة. اذا المسلم صدفا عن مقدمته صدفا عن مقدمته روى حديثة معلقة ودافتها قيلة. اربعة عشر حديثا اربعة عشر حديثة معلقة. اما البخاري فقد اكثر. البخاري قد اكثر من المعلقات في صحيحه. لماذا? وتماني سؤال مهم. لماذا اكثر البخاري من المعلقات في صحيحه? لو عرفنا الغلط من تخطيف مست للصحيح ولو خلط من تخطيف المخلص الصحيح لعباننا البخاري في مسألة إيران المعلقات في صحيح إذا ما قسم كان ينوي كان ينوي فقط إسناد المسندات إسناد المسندات أي أن يجعل هذا الصحيح كله مستدات ولكن اضطر اضطرارا للغاية هذه الأربعة عشرة الحديثة المعلقة بعدها الليماني البخاري غير كده الليماني البخاري اهتم بتراجب الأبواب بتراجب الأبواب الليماني قسط المقابل لن يكن عدة ولا ترجمه راهلا على مطاب الكتاب كله أما بيه ذلك الام النوم. قال باب الإيمان يمت وراء القص. قال باب تغارف النجاسة. قال باب الحي. قال باب كذا في الحيب. فمسألة الأبواب. مسألة في الأبواب هي من عمل الام النوم. لا من عمل مين؟ لا من عمل مسلم. أما دراجم الأبواب عند البخاري. إن ما من عمل مين؟ البخاري نفسه. ولذلك أحيانا الإمام البخاري الإمام البخاري يضر إلى أن يجعل نفس حديث النفس أصلا ما يقف على صحابه هو بعينه ترجمة الباب ومعنى ترجمة الباب هو أنه لما يقول باب العلم قامل القامل والعمل هذا المصاح أو هذه الجملة تسميها ترجمة الباب ترجمة الباب فالذي صنع تراجب الأبوام عند البخاري هو والذي صنع تراجب الأبوام عند مسلم لما هو من؟ الإمام النووي. وأنا أقول لك أن تراجب الأبوام أحيانا الإمام البخاري يصنع أو يجعل من قبل النبي عليه السلام أو من قبل الصحابة أو حتى آية بكتاب الله يجعلها عموات لتعجبة من لتعجبة الباب فالمعلقات التي عند البخاري معظمها في تراجب في تراجب الأموال ومعظمها في تراجب الأموال وكما أقول لنا قريبا ان البخارية ومسلمة علينا رحمة الله قد قسمى الترويات التي يجد صحيح حالي إلى أصور واتشهادات أصور واتشهادات فأجبب الوصول التي مرياجاها المخارية المصلية في كل ما هي من التي على شضي النبخية المصلية طبعين؟ يعني فيحد الوقت لما ما يقولhoch Treaty أنا siteqlfmvent هكلم في الم filing ولما أتكلم في الم Pietqlfm Digital أكثر بحدث ماضيوها كانت أولها من قبل هلجب بخلاف لما قامدت المطور بتاعي قال الله كذا. وقال رسوله كذا. فيكون قال رسوله هذا من اصحب احده. معلاته. يطاول ايه? فعنبنقل ايه? عن كتاب وبنقل عن رسول الله لحديث المستدهة صحيحة. تكون بدرجة المثالة قد وضحا. قد وضحا. قد وضحا. قد وضحا. مش أقوله وقال فلان وقال فلان من غير ما تذكرها جربت تذكرها ففي هذه الحاله تكون صح دلوقتي انا عايز اقول ان في فرق بين ما انا اتكلمت في مسألة بكلام صحيح. ثم عقبت ذلك بكلام ضعيف. هذه الصورة تختلف عن اذا تكلمت في المسألة فاحتجيت فيها بي حديث ضعيف. ففي الصورة الاولى تكون المسألة قد وضحت بما صح. ولا يدروني بعد ذلك. لا يدروني بعد ذلك انا تشهد بكلام ليس على شرطي او حتى ضعيف. لماذا؟ لأن هذا الكلام الضعيف ليس هو المطل في المسألة. وليس هو العندة في اقامة الحجة وإذن هذا الناس بغير المسألة. فيقوم كالكلام العارض. يكون ايه؟ كالكلام العارض. لماذا؟ لأن التفسير إنما يجب بالأحدث الصحيح. ما هذا؟ ثم عند الصورة تختلف إذا أخذت لك الانتكلم المتاج جوانية وحبتي لهات ما عندك فحبت لك قال أرأوش كذا كذا وكذا, وكذا. أرأوش تحكة مش حكة وكمدنه أعلم لا ده أنا بعد صح ولا لا ففي الحالة دي هيكون الكلام تحكة أنت مختبع به اللي كل وهيه ده على فكره الراجل ده كان صادق عاد جدا كان قائد في الناس كان حاكما اللي كان حاكما بس وكان قائد في الناس زي هد ما قلنا دايما دايما هيك فده انت صح تعالوا تعالوا انتوا ليه لان الحاكم اللي جه بعديها على طول تمام طب اشكوا كويس انت تتكلم كده عن اللي بعد عروش. انت نعمل عروش بقى نعمل الصورة كلها. عمل. عمل. ايه? اهل اهل مصر. نعم. زي ما تلعب نعمل. نعم. هل ما فيه شغل بالنهار? وشغل كله بالليل? ازاي حد? خذ. خذ. سمع الوطان. هنعمل ايه? وصلافين. سبع الوطان. فكذل النهار ما تدرش ناملة في الشارع وفي الليل برك بالهجل شوه وين فطمعت راقة له ان يمر على فرعية فلا النهار فلاهو حتى الغرق المشتد الوئيزة انتظروا في الواقع اول كبير لو انا العمل في النهار تستمر العمله بل من الميت انا يطالب ان ذلك العابد صحرا؟ قالوا نعم. قالوا انا الان صحرا. اه? انا كنت مستخدم توقيت بس كمان. فتعدت ذلك الحاكم. وكان عنده عاش. وكانت مكع عندهم من ذلك النجار وكان نتجار بس كان عنده ف رجع قاعد ده عشان خطر انتبكرتها هرها رجع تاني الاصل. الكل اللي بقى جيت هزان. ونمي الليل. المعلقات ده اللي في الصحين. من وجه من وجود الدفاع. وجه من وجود الدفاع على المعلقات اللي في الصحين. البخاري ده مطلق. نديروا لا أجل بها. وأنها هي القطل التي يقوم عليها المسألة تقوم عليها المسألة او يقوم بها الحجة. تقوم بها الحجة. قمال اللي قال لأوراطها هكذا عربا. بماذا؟ لأن الحج والباب قد تبت بأدلة اظيلة في الباب. لا معلقة لذكرة عربا. نعم معلقة لذكرة ايه؟ عربا. مش تراصل البساء. لكنه بالذات يعني ايه الحاجة تاسمه يعني. ستا. وستانة ليه ما نشغل ما او يابن. ما المعلقات. ما نحوذك دماغة. حاسر الامر ما في المعلقات. المعلقات حكمها على الامور. الضعف. خط الحديث المعلق. الضعف. على الامور. ليه? قلت الضعف إيه؟ جهاشة الراوي الذي لم يذكر مش كبير طفل الراحة لن يقول قال عين بن المسجر. أنا عارف مدعون لا يوجد سعيد وبينه بن وبين سعيد على أقل ثلاثة الثلاثة دول هم مين أنا مش عارف في الإستاذ فيه انقطاع هذا القطاع لبما يكون من اعظم السفاد ويقوله من الوضعين الكنزبين فلما كان الجهل بهذه المحزوف ناسم ان يكون الحديث هذا ضييفا هالعية هالجهل بحاج المحزوف الجهل بحاج المحزوف بحكم المعلقات على وجه العموم المعلقات باستحل الصحيحين لهم فهمتين. المعلقات في داخل الصحيحين لحكم مساعدة ولذلك السؤال ما حكم الحديث المعلق المعلق وما المعلقات في الصحيحة هيا نعمل لأسلها مع هون نعمل لأسلها هون دي انا بيحاجين منها في الامتعان انا من غيرها اللي أنا أخذ لها شو أعرض يخافين هتطلع عبود الوقت اللي زور هكذا أنا ده يعني ايضا انه بيدي الانتحان. اي انا عارف انه جينا ساعة عبا ينا عزيزين عزيزين عزيزين جهن. ولو جمسين يكون ثورات في مش لنا ده ما تحبهوش. لان انا هنالت الله هذا بوا. ثم يقول حافل الامر في المعلقات داخل الصحيحين للصهورة. العلم نميز بين نوعين. منه علاقاته الصحيح. وكمان اللي حدثه معلق انواع عيلا بعد ادخال فجل السفر. فما رواه البخاري ومسلم بصيغة في بصير جازمه بصيرت الجازمه صادر صحيحا الى القائلة. صادر يجي ولا اجره بعد التلفه بعد اجره بعد كده بعد البوت اللي بيجي البخاري بين وبين النبي عليه الصلاه خمسه خمسه طرائق خمس رجال ثم يروي الحديث ثم سماع البخاري هذا الحديث مش عن شيخه بقى لا عن شيخ شيخه عن شيخ شيخه الدكاعة تحضر طب واحد من اللي, اللي هو شيخه ويوقف الاسمات كان اربعة الاربعة دول انا افتدش فيهم تعال طعم ثقاف يفتد بيوم لا يفتد بيوم مغلصة. انما لو رأى ليه الدخارة هذا الحديث عن شيخي شيخي نصيغة المشاكل بخلاف ما ان يرويه نصيغة التبريد في رمض صيغة الجيخ عن شيخ شيخه فإنما هو صحيح إلى أن أقارب هذا الكلام اللي هو الشيخ الشيخ. أنا أقول لك تانية مركز معايا أنا ممكن أقول لك الكلام مع الشعيب. فاتوردت مجرد نفسك. لكن ما أنا أقول لك الوادي. أبنى الثناروي. وعين النبي عليه وسلم عشر طبقات ساحت شيخي وشيخ شيخي. هل تعلمك انه مش تعلمك التايخ ده انا سأقول لك عمه قرأنا كلام عقابة دي مطلد الكثير من التقارير الكثير قرأنا فكرة حكا معنا؟ بالخلاف يقال يوشك كبس سيء التبريد لا داعي اشيره يوشك ان انا وبرك اشهر راس اذا كانكم تقوموا بهذه تجاه هذا من هذا هو الامر العادي فبينك فرض بينك الجن وصهر بينك على خط بسيطه جدا كيف هذا الحديث الصحيحين واحد صيغه التقرير تبع دخل الصاحيه كده اداء له عن مكان خارج الصاحيه بالذات بالتقرير ضعيف والايش مجاد عن السيارات جراجات دهات طباعه طباعه شكل لحال نفسه دخل واذا عندك اتباعهم مش كبيرا طيب حكم والنظر والمحن يقوم فيما ذكر في الجزاء بعد ذلك لما اترك البخاري يلقى بالنظر صباح غزا حذب شئه وذكر هذا القول قال قال كله هو شب سيحن معين؟ وذكر الأربعة أيضاً يمع النظر والبحث لأحوال أولاية الرجال يقال لا يتب وأن يخضعوا لي من ذلك الجرح والتعديل والقبول والرفض تعالى؟ أما إذا قال البخاري قال فلان إلى أن المحسوف وهو شيخ البخاري اصدقوا الثقة لماذا؟ لأن البخاري تكثل لك لإسفاد أنه إيه؟ أنه الثقة إسفايت إدراواء تصديقة الجسم تعلم? خطوصا انا انا عارف بطريقة. مش من دابل غاية نعمل. لكن الكلام عيماسي. ودلوقتي تعرف ناكن تعرف. عايز تقول مثلا ان هو ممكن يكون ثقة عند البخاري. غير ثقة عند غيره. او عايز تقول ان دا من داب توثيق المجهول لنا? لا. انا اقول لك انا دلوقتي هو كيه توثيقه ازاي? تؤكسيل كوبيسترا. عايز استقراء. الاستقراء هو تتبع تطور الاثر. ها؟ لما اقول لك ده انا مسكت الكتاب ده لما تقول لي مثلا في التساليف الرميه قالها الشيخ احمد شاكر في كتاب بتاعه الحديث حوله انت كده ازاي؟ فين؟ ذات انا عاوز بتاع الحديث. ها؟ ولا قلت لي لا أطيق بالشفحة مشكلة قال لي ايه؟ عودت لكي تجعل على كذب في الباحث الشفحة مشكلة قال كده كده لأنني سبرت هور الكتاب عرفت ما في ظاهره الوحظنة عرفت كل حاجة في الكتاب ولما أكلمك عن الكتاب مكلمك بالتجلس بالقرآ لأنني أرأت الكتاب وانتبهت هوره حتى عرفت ما فيه فلما نقول لك في البخاري اذا روح حديث انصيغت الجاثم فانه صحيح الى من علقه عليه حتى مع وجود المحزوف نعم وجود المحزوف مع وجود المحزوف عرض الكلام ذا ازاي بالاستقرع مش انا الى العلم الكل فانتما لك دي مسألة المسألة الثانية ان الامان والحافظ ابن حجر عسقلاني انتهض لسد هذا التعليق لسد هذا التعليق الاسرائيب روى هذه الاحاديث مرسولة مش احنا قولنا التعليق القطع ضده الانتصال فالحافظ ابن حجر انتهض في روالة هذه الاحاديث مرسولة فاوصل كل ما علقه المخارج الصحيح. اوصل كل ما علقه المخارج صحيح قد اوصله في كتاب سبناه ايه? تغريق التعليق. يأفل. يأفل الاسمين المعلقة. فسبناه تغريق من التأثير يعني. هو احيان التغريق المخارج واحد في الغير. والغير احنا اكون دلوقتي كلامنا لكن المعلقات التي رواها المخارق وصيغه الجن كلها صحيحه كلها صحيحه ولكنها من الصحيح الذي ينزل عن مرتبه الصحيح المقصود في الاصحاح يعني لا تفهم ما انا اضحك يعني المعلقات التي رواها المخارق وصيغه الجن صحيحه صحيح بعد ما ان ولكنها من غدة الصحيح الذي يقصر عن شرط من الإمام البخاري في صحيحه لا ولا عينه هو حد يلعينه هو حد يلعينه لا بس حداري أنت قول عينه ما عرض سنوات ها ولا ها حاجة تاخر طريقك حطيت ورقه انت انت صار استلم نومه مش بيفتح الشباك او الوقت يذكر شيئا بعد انا ذكرت السر وقلت انه بعد ان ذكر قصور الباب مقامة المسألة. فنبأ بعد ذلك ان يذكر مالية على شبه. لماذا؟ لان المسألة قامت بما اعرضه على شبه. فالعمر الثاني ان الولماء يفرطون بين مجلس التحديث ومجلس المذاكرة. الولماء يفرطون بين مجلس التحديث ومجلس المذاكرة. فمجلس التحديث ان يتهيئ الشيخ الحديث. وان يجلس الطلاب وان يعلم ان هذا المجلس مجلس علم وحديث. معين? فان يقول الشيخ حدثني فلان. قال حدثني فلان عن فلان. قال انباءنا فلان. قال ابو غيرا. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر الحديث. هذا اللي يسمى مجلس ايه? التحديث. مجلس المذاكرة وهو التي يسميه المسامرة. نقول لك المدبة جنس خلالنا شوية. سنظهر في البيت. عندنا. شو حتى فاني. وبعدين نبانا تنامش في اسنا. مجلس المساعدة هذا المزاكرة لا ينزل من ذكر الاسناد. لماذا? لان اذا احدثك بما تعرفه. واني تحدثني بما اعرفه. فتحضين حاصل ان تقول يا حتى زين فلان محمد اعرف. ماذا? ويمكن لان كنا في مجلس الشيخ اللي حبثنا بالحادث ده. ها فتقول لي المسألة دي أصلها كذا بدليل إنها صار قاضي كذا وكذا نغمة الدايات حدثني وحدثك، هاه؟ تجدنا مجلساً للمسابرة والمذاكر، هاه؟ فالإمام البخاري إذا أورد حديثاً سمعه في مجلس المسابرة والمذاكر لا تحله ان يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان لأنه لم يستطعوا في مجلس الحديث إذا ما سبعوا في مجلس ميوم المذاكرة وهذا قمة للأمانة في نخلقه مشهور ننتقلها للمعلقات التي هو تصيرها للضحف أو تصيرها للطمريض وهي يربى ويذكر ويقال ويذكر وغير جانبا السيارة إلا إما بيقول الراجح فيها الضعف. الحمد لله. يقول فيها الراجح الضعف. والجمهور على ان هذا الصغير لا تثبت صحة ولا تنافيها في الوقت تثبت صحة ولا تنافيها ايه? في الوقت نفسه. مال ايه? قالت له بعد لقواعد في هذا فإن كانت صحيحة حسن مسؤولة الخبائد فاي ايه صحيحة وإن كانت بعيثة فاي ايه ساي بعيث يعني تخضع للبحث زيها زي اي حديث ايه وتقصر عن مركة الحديث الذي روي المعادثة بصغة ايه؟ فالجل. لماذا؟ لأنه يتطوق عليها بروايته جزماً وبأنه صحيح الى المقولة عنه ذلك الكلام. ولا نقول في الحديث المعلق بصيرة التفريق انه صحيح الى منعلقه عليه المعلق. ما ايه? كما قلنا في الحديث المعلق بصيرة الجد بل نقول انه ضعيفا حقا يثبته صحته. او لابد من البحث في حال رواده بعد تغييقه ونسلم ان صحيحا فصحيح وان حسن فحفا وان ضعيفا فقريفا. مسألة. وهي ان فوق الذي تقنع المخاري الا ان يكون كله. هو من باب المعلقات لا من باب الموصولات المستدد. لماذا? لان المخاري قد استوعى شرطه في مرواه مسنده. وقد وسم كتابه اي سمعه بالشابع المسند الصحيح. وكان هذا القلب من القرآن مشيراً بأنه اشترف هذا الشد في المصدات لا في معذقات. كذا مفهوم. الشد يقع على المصدات دون المعذقات. وكون المعذقات معي. معذب صفة الجد وحفظ هذا صحيح جداً جزء من أي الكلام. وقد أوصى بالحصص ابن حصص في كتاب تأويل التعليق. و رسمت العلاقات اصيله في التقرير فقال ايه المعادلات في التقرير كان اضطريع البعض فالعكس فيها بحث حتى يثبت ايه عكس ذلك واي حاضعه لنتائج البحث في هذا العلم ان كانت صحيحه فصحيحة. صحيحه وان كانت حتى تتحدث وان كانت ضعيفه مرهفه والمسألة المساله الاخيره ان اكثر سر وكل أن تقلع البخاري نواحي معلقة دون المسندات. دون المسندات. ما? هو الحقيقة لا. ما. وان كان بعض العلم تعرضوا للمسندات كالشيخ الالباني مثلا. والغماري. ومن قبل هؤلاء طبعا الدارة الضيين وابو معين. الوضع الاسماعيل تعرضوا لنقض المسندان هدى الوخاري المصري ولعل حاصل الارض والعين حاصل الارض انهم لما يفعلوا في التفصل الصحة الحديث، وانما طاعنا في مدى توفر الشرط في هذا الحديث معايا في مدى توفر الشرط في هذا الحديث ازاي انت فيك تقول بكنا دلوقتي, دلوقتي؟ هنعمل كذا فاتكيش انت ما تعمل كذا ان ما تعمل حاجة زيها قولت يا ما عملتش تقولي ما عملتك وهنا يكون مقام ده مش كبابه؟ بس انا ما تكت عليك ان كانت ما عملتش حاصيا بكلامك فهم لما مسكوا بالمسؤالات عبد البخاري ومثل انما مسكوا من ده بعد التعطف الشيط لا تناخي لقد أجد الجمهور العلم لكل عدد ويكفي هذين الكتابين لأن الله ما تلقت الله بعد الشيخ ناصر من تكون له الإحلية بإذن الله ونبتك أصداد الله عز وجل خطبناك أن في كل قامل وفي كل معدعام من يجمد الأمار وذيبها سواء في الغلم ولا في الخلاف ولا في الغلم فهذا الإمام البخاري نفسه يقول يا اللي نفسه المبارك يقول كان ترك العرب للآخر فليس بعيد ان يصل خلفه عنده أنو آخر أكثر, أكثر من آخر ليس وهذا يعني قال فيه يعني جموع الجموع السلف الخلف خذوا العلم أي الإمام أبخل عن الدواء لأنه يقول الزهابي رحمه الله ترجمة من السير لمكان البخاري في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام لا كان مقرّزاً. الروزاز يقول لاحمد البخاري لو كان لو كان هو في الصحابة لا كان مقرّزاً. لأن كان البخاري موجود في الصحابة لكان كان في الصحابة ورأساً في العلم. وصارس المظهر وذاه وفتح شو؟ ختبره. لان ايه معنى ايه? على ايه? طبعا اولا كان حاجة. الصحابة كله كان علمه? الاسل المخاري? اه اعلم? نتبع من الصحابة? طب اللي اعلم بلاش المخاري. الاسل انت? اعلم بتبع مش ده مش في العدادة. كان الصحابي او كان البداوي. يا دي. انت مش عارف يا رجل اللي على اخباي. كانت يقول انا كان ده الحديث ده وحده فقط اا فين اعمل ده وكان بعده يأخذ المساله المنصف وكان معروض بالنسبه 74 و3 اشهر بسنه وانصرف هذه المدة غير كافية في تعال من هنا كان كان معنونا في الصدور. لم يكن علم عند الوخري ولا عند الري إلا وكان موجودا عند السابقين. ولكنه كان محفورة في الصدور لا في الصطور. دعا. كل العلوم الشرعية كان معلومة عند الصحابة. كل العلوم الشرعية كان معلومة بحيث سيريا عند الصحابة وإنما لن تكون مصطورة لأن القوم كان لهم تذهب في مبدأ كتابة العلم. في مبدأ كتابة يعلم هذا أمر معلوم ومشهور. صح. لا مش غضرون. مش حاجة مش غضرون. خضع للبحث. خضع للبحث. خضع للبحث نعم. اقول لك الصحة تقع على منعول الدخار من صيغة على البحث لا عايز مذكور. المذكور خضع للبحث. ما منحصوه? فكأن الدخار يقول لك قد تكفلت لك وضمنت لك انك لحذبته ثقة. لا لو قال في هذه الحالة مشتر مش صيغة صحيح صحيحة لا في هو لازم هذا معدوم ولا مش معدوم معدوم فلا يقال بالحكم النهائي لا يقال بالحكم النهائي النووي أنو حاجة صحيحة لو قال المخلِّف رسول الله تلف هذه الحالة الطائفة التوصيف يقع لسنت كلها يقع له أول صورة لم تكن في صورة البخارية. لكن انا بزيارة على ايجاد هذه البخارية. امجدها في البخارية. فلو قلنا ان البخارية راحب اربعة. لو علق حديثا. ولم يغلقوا الحافظ البخارية. كالحافظ ابن حجر. في كتاب التفليم. وين علقوا البخاري بصورة الجزء. هل تحت له انت? هل تحكم له انت بالصحة? لا تحملهم الصح لماذا؟ لأنك منتقف على الإسلام وإنما حكما مصحة النعائية لما رأوه المخاري مجزوما بعد أن أغلاقه الحافظ حاصص ابن حذر وهلف ربا إسلامه صحيحة وهلف عن أسلامه من جذب مجادر إذا جذب كان ما جذب عنهم لما أعدالك كان عين كان السلطة وهذا بالاستقرار بعد إغلاق ما علاقه لتخلق الصغر والترجز وهذا بالصغر التحويل فهناك من لم يغلق في النام ولذلك هذه المرتبة تفصل عن المرتبة الأولى هل أشعر في وقت ولا هذا الصحيح؟ المراكب الصحيح أخذها؟ أيضا؟ كمشا؟ وهذا كلامه مظهور بلد الراحل انت محاولة ويجب عباس الرجمة بالقبول سواء تحقيق البخاري في العام لذلك تحقيق على شرط البخاري بعد شرط البخاري أشارك تنبط وأطوال القارب من شرط القصر حديث مرور المخاري على حميث رواح مصدر مصدر وقول أشخاص المخاري المعاصر في إذنان مركزي في إذنان مركزي في إذنان مركزي في إذنان ويشك أن الذي يشتغل كل شيء ويذكر عمد ذلك شيء بني اذن ارجعوا فالتشيهات دي كانت ده اللي قلت فكانت انا اقول ممكن ارجعوا فده فكانت انا اقول يمكن لو فهمت شيء في كان فخرج هو الى خارج المصعد لا نه على الله، هذا السامي هو من عليه من هو من فرع هي مسلم ثم هذا على ذلك أو هو ما كان على شرطهنا ولكن ينسى الجل، ما كان على شرطهنا ولا ينسى يعني لا استغربنا في بخاري هذا في في كل السنن الأخرى السنن والمطهرين والمعارض والمعارض والأشنا وغير ذلك ولكنه لم على شرح بخاري مُتَّى لما أصح في هذه الشيء. فنقول ان هذا في Jeg vil bare have et par. Hvor I du han? Og دارين ثم يعلمكم الاحباب ان وجد لا شك ان تناول منتج الذهب هذا كان بحساب وقد لا يطرح وقد اكتشف وغريبا كان تشديدا على المسافات دون ادى تاثير يشكك الاحباب يشككوا لأنه جاء سيجده في الرب على عادة واحدة أن أرى حتى يكتبي تعليم، أن أرى حتى يجرب. في خلاصي، يُدرى في هذا المجال أن أرى ما تروش، حتى يكتبي تعليم. تروش كذا وثنا مثل ما الله يحفظ هذا القرآن. هذا الشيء هو نعمة ونذرة. إذا تجدنا غير إذا للتوقف حتى إذا نادى أسد في الوعي، لكن أهل الأرض أعطوه حماماً، أعطوه الثانية، وقسم سريع تحديده بحصولي فدي صحاحهم، لذلك إلى عند ورقة إلى ورقة هو أيضاً ذو مختصين، وذول طبعاً كرقمين على jeg sagde det, jeg sagde det. Hvis du får en, det. Hvis du får en, det er jo us. Hvis du får en, det er det Hvis der er civilbygninger på det vestlige, og hvis der er en muslim, så er det alvorlig. Hvis der er en muslim, er det alvorligt. Hvis der er en muslim, er det alvorligt. Hvis der er en muslim, تقولنا الى الأعليم في أن الأحاديث التي أفرز مصر في القسم الثالث من الأحاديث بين إين بين وبين أوراك الخانيس شوف الثالث طائع بيه مجدد المخالي إن المخالي يأتبر قسم أول والثاني يعتبر قسم أول والثاني قسم الثالث سرد يتطرق إليه المخالي велика тарак аль-бухари بس شأن عليها. معي. انت بس ان يكون مزل في ذلك العائية من اعتباض والطبقات في كل مكان من الأمار. في كل مكان من الأخوار في واحد وطبقه دولة ثانية والروض يعيب مطبقة ثالثة وربما يتفي في واحد الواحد الطبقة الأولى وهو قد في السلاحلية من الثالثة ولا يزيق بكولة في هذه الحالة التي أعداد في دماثل وطمعها بكولة، الثالثة يعني لو أن الإمام حديث من من وارد أبن فالآلة دي آل الزب وهم في بتاعه حتى الحياة من ولكن هنا في هذا البلد هل يعتبره في بصول هو بطوله بصول بشيء فهي المسلم النموذة صنية إنه يجيب الطبق التنسيق ويعتبرها على سبيل تنسيق ويعتبرها على سبيل المخالبة عسي كذلك فرقة التابعة منهم و أصبرت إليها إذا نتطبق الأطبقة ليه أكبرها الثانية و أستدامها معي؟ من أعتبر إيه؟ من أعتبر أن الطبقة الأطبقة ليه لأقصد و إليه أقول إيه؟ بالتأكد يعني أنه من الشارع عن طريق مثلا و عندما ما شعلها إيه؟ و أنت ما أولًا، والثروة الثانية اللي جابها الأشخاص، على لا Hvad synes du, det der er الديناء كما تشاء قلنا في السماح في الدين وفي المدينة في هذا الوجود الملك في الأرض، أليس؟ وين لما وجد في العمر كتابه هو وجد، أودي التلاميذ الذين رحلوا إلى وسط الأمور المدنية. وفي في استدعاءات تلك الايام رجعوا الى مصر فانتشر ذكر كتابك بلادني في ذلك الوقت شكر مستنفر لا ينام اوصي البلاد كل ما لا